إذا كل معتد أفيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ Kitab Al-Abrar Lafiyilin, وما أدرى كم علِيٌّ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم.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 ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ